بسم الله الرحمن الرحيم نون وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان انك لاجرا غير ممن العظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل على سبيله وهو أعلم بالمؤتدين فلا تطع المكذبين واجدوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مهين أدين أثين أو بعد ذلك زلين أن كان ذماني وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسمه على الفرطون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 أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وودوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرورون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 فَنَدَعِ المسلمين كالمجرمين كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَالٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لكم لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّمْ بذلك زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يوم يكشف عن ساقيون ويدعون الى السجود فلا يستطيعون قاشعه ابصارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ فهم من مغرم مثقلون أم فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إلا ذا وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فجتباه ربّه فجعله من الصالحين وإياك الذين كفّوا لا يزلّقون لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين